على الأرض إلا بإذنه إن الله بناس لا راو الرحيم وهو الذي يحيكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشد من ذلكم أن تتلون وعادها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها سبرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابة على وجه تبعوه وإي يسلبه ذبابة شيئا لا يستقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حتفته إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولكم، فنعمة المولى ونعمة النصير.